أسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم سرى يا دولتي هي فعيد مجدنا حيا مردي تاج أمتنا علىها ماتها هي Fernanじゃن عدي تاج أمتنا علىها ماتها هي فابدي كل طاغوت وأوري ناركي شي وأيا تلطفي جندا خذيا فسهو عيا كل طاغوت أوريد ما وين تلقى في جند خذ ينفسه ايا خذ ينفسه ايا صايا دولتي هيا في العيد مجدنا حي حي حي امتنا دماحيه حيه ودي تاجومتنا عليها ماتها هيا ولا لا ترحمين ندسا ويلوي لسانه اليا يقوم اللي ناسه ويملو يومه ولا لا ترحمين ندسا ويلوي لسانه يقوم الليل يسكه ويملو يومه غيا ويملو يومه يغيا سرايا تغلى فيه عيدي مجدنا حيا, حيا ودي تاج أمتنا ماتها هاماتها هيا صرايا دولة حي حي مجدنا حي حي وديت جرهتنا عذها ماتها وما زالوا لنا خيا في حي الله فرصنا بعداد الاولى حي حي رجال <سؤال> وما زالوا لنا خيا في الله فرصنا بعداد الاولى حي حي رجال الدوله كانوا وما زالوا لنا خيا في الله فرصنا بعداد الاولى بغداد الأولى ببغداد الاولى ببغداد الأولى, ببغداد الاولى حيه صرايا دولتي هيا اعيدي مجدنا حيه وردي تاج همتنا عليها ماتها هيا صرايا دولتي هيا اعيدي مجدنا حيه حيه ماتها هيا حي الله شجعان بسور دمشقنا حي فهادي صفة الأبطال تطويذ لنا طيا حي الله شجعان بسور دمشقنا حي فهادي صفة الأبطال تطويذ لنا طيا حي الله شجعان بسوريدي مشكينا حيه فهذه صفه اللبطان تطويض لنا الله شجاعا بسوريدي مشكينا حيه فهذه صفه اللبطان تطويض لنا طيا تطويض لنا طيا